شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك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 فَلْنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلْنَقُصَّ عَلَيْكَ عَلَى بِنِعْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ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 ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدَحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة وَلَا ولا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وراء عنهما من سوءاتهما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 وأنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهم لباسهما ينزع عنهم لباسهما ليريهما سوء آتيهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباء انا والله بِهَا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون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 وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ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 قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا أن وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمهم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فأتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل من ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولهم لأخرىهم فما كان لكم علينا من ثبثب فذوق العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكسبون إن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 وَنُودُوا أن تلكم الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة. بما كنتم تعملون، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار: أهو قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم؟ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم الْعَنَتَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الْعَنَتَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم ونادوا أصحاب الجنة ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا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 إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر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 إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد يصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا فقالا سقناه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 كم ذكرن مرؤبكم على رجل منكم ليُنظركم ليُنظركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوما عميين